أنا يوميها يا سيد محمود وبعدين في يومين بقى او اربعة يام وربعة بعض عشتهم بالكامل في مدان التحرير لغاية الليلة الاخيرة يوم الخميس بالليلة انا كنت هناك والجمعة صلاة الجمعة لغاية, لغاية الفرحة انا رأيت الله في التحرير رأيت الله في التحرير انا فهمت اخيرا بجد معنى الآية اللي بتقول إن الله لا يغير ما بيقو حتى يغيروا ولا ما بيأنفسهم هما صحيح. الولاد غيروا الشباب آه. أسف مش الولاد الشباب مم. غيروا ما أنا بقولوا عليهم يقولوا عليهم أولاد لأنهم أولادنا لا نزودش <تصفيق> حاجة مش بنصغر من نمتهم دول أولادنا كلهم أنا يا سيد محمود تدخل ميدان التحرير في روح مختلفة حياة تانية مجتمع تاني لا في حاجة في حاجة مختلفة ناس كثيرة بتقول لك كده يقول لك أطلع من ميدان التحرير كأن في الشارع العادي ك كأن في كأن في رحمة. كأن رب انا كان ربنا معاهم مسلمين ومسيحيين شباب وبنات رجال وصغيرين جيش وشعب على فكره كان بطل لا طبعا هو مازال الحقي بيقير البلد بيدير الدفه قوي بشكل رائع أوي يعني واحنا مش منافقين الجيش على فكرة ما فيش اننا في الجيش عاي فترة وماشي وما بننافقش حد بس اللي حاصل